صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصن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 لَوِ الضَّفَادِعُ وَالدَّمَ آيَاتٌ فَالصَّلَاةِ فَاسْتَكْبِرُوا فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْسِ لئن كشفت عن الرجس لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس لا أجل إنهم بالغوه إذا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وغابرها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَ وَزَابِبَ بَنِي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 هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم فِرْعَوْنُ يَسُؤُ نكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم من قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتتبع ولا تتتبع سبيل المفسدين